واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا فكون استراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تم لا عليه بكره واصيلا قل ان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 تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُ هُنَا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا صَبُورًا كَثِيرًا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلُّنْ أَمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ أأَنْتُمْ أَضَلُّنْ أَمْ عِبَادُهَا أُولَٰئِكَ أَمْ هُم ضَلُّ السَّبِيلِ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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيما.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 يحض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني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 وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرطناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۚ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَدَّنَا اللَّهُ عَنْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ السَّبِيلَ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 ولو شئنا لبعثنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ دِهَابًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدير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 لا أسألكم عليه من اجر إلا من شاء ان يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَالِ الرَّحْمَانِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً فَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَ وَقَمَرًا مُنِيرًا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 ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا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 ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما